لها يا قلبي بابا أيام عذابة تحلها يا قلبي شبابا واسقيها من كاتل حنان سيها واسقيها من حبك كمان كما نسيها فالليلياليها نغم وفرح على مر الزمان حلها يا قلب بابك يا قلب الوردي فتح فقرة بأهل أخضر والشؤال غصوني المحبة مظهر الوردي فتح فقرة بأهل أخضر والشؤال غصوني المحبة مظهر والنسبة بالنابلها وقت مخطر بالنسبه غنة في الهواب نور لها شموع الامل على كل طريق العمر اصلي خلاص بالنشغل والعجل يغطب فكما نسيها خلي لياليها نغم وفرح على مر الزمان وفتح لها يا قلبي يا قلبي افتحوا بالهوايا في افتح وشوف الفنه هي قد يا حاجة ما كانت ولا فاقلمنا وامشي معايا في موكب العشاء ومزو حلوة الوز والأشوال بعد النهاردة مش حاتبة وحيد ولا عدش فيه بعد النهاردة فراء وسقيفة من كاتل هنانسي واتقيها من حبك كمان اطقيها خلي لياليها نغم وفرحانا مر الزمان وافتح لها يا ألبي فاني